إلى حكم المهموز هكذا وعرفنا المدغم أو عرفنا المضعف وان المضعف الثلاثي عند الجزم أو البناء في فعل الأمر تنتج له أكثر من لغة إذا أسند لضمير مستتر, مستتر أو اسم ظاهر من مضارع الثلاثي المضاعف المجزوم بالسكون أو من أمره المبني على السكون يجوز الفك ويجوز الادغام والادغام فيه أكثر من وجه فيه الفتح تخفيفا والكسر على الأصل في التقاء الساكنين وإن كان مضموم العين جاز الضم إتباعا ثم قال ثالثا المهموز حكمه كالسالم في جميع ما مضى المهموز وتعريفه هو ما كان أحد وصوله همزة ما كان أحد وصوله همزة الفاء مثل أكل أو العين مثل مثل سأل أو اللام مثل قرأ مهموز حكمه كالسالم أي لا يحصل له تغيير عند اتصال الضمائر به أو عند اتصال تاء التانيث قال في جمع ما مضى فما هو الذي ينبه عليه في باب السالم في باب المهموز قال إلا أن هناك كلمات محصورة كثر دورانها في كلامهم فحذفوها مزاتها وإن لم يتصل بها ضمير قصدا للتخفيف وهي أخذ وأكل وأمر وسأل ورأى وأرى هذه ست كلمات يحصل حذف فيها بسبب كثرة دورانها واستعمالها والهمزة فيها ضعف حتى إن بعض النحات أدخلها في حروف العلة لكثرة ما تسهل وتقلب إلى غيرها ولهذا قال وتفصيلها على النحو التالي أخذ وأكل قال تحذف همزتهما من صيغه الأمر فإن قياس الأمر منهما أخذ يأخذ الأمر أأخذ أكل يأكل الأمر أأكل فإن قياس الأمر منهما كان أأخذ وأأكل كما تقول أكتب أنصر نعم ثم لو بقيت على هذا القياس لو بدلت الهمزة وانفق إلى اوخذ اوكل قال فماذا فحذفت همزته اخذ الامر من اخذ واكل حذفت الهمزة وهي الهمزة الثانية من اوخذ والثانية من اوكل قال فلما حذفت الهمزة التي هي فاء الكلمه استغني عن همزة الوصل فصارت خذ وكل فما اعراب خذ أو نعم ما وزن خذ وزنها ماذا وزنها عل وزنها عل لأن الفاء حذفت الفاء التي هي الهمزة أخذ على وزن أفعل لما حذفنا الفاء التي هي الهمزة التي هي فاء الكلمة صارت خذ على وزن عل وكل على وزن عل لأن الفاء محوَّفة قال وهذا الحذف ملتزم في الابتداء قال تعالى قال الله تعالى خذوا ما أتيناكم بقوه خذوا وقال تعالى كلوا من رزق ربكم واشكروا له وكثير في الأثناء ملتزم في الابتداء الحذف في الابتداء لازم فلا يصح في أول الكلام أن تقول أخذ أو منه درهما ولا يصح أن تقول أكل مع صاحبك في الابتداء بل الذي يلزم أن تقول ماذا الذي يلزم أن تقول خذ وكل في الابتداء وكثير في الأثناء الحذف في الأثناء أي إذا سبق فعل الأمر بشيء جعل فعل الأمر في الأثناء وسطا كحروف العطف كالآية المذكورة فخذها بقوة وكلوا واشربوا يقول الحذف في الأثناء كثير معنى كثير أنه يجوز بقلة ماذا الإتيان بإرجاع وهذا الهمزة والإتيان بالهمزة فتقول مثلا وأخذه منه نعم تقول كذلك وأكل حتى تشبع واكل او فاكل يجوز فاخذ منه حاجتك يجوز والاكثر فخذ منه حاجتك وكل حتى تشبع نعم اذا في الاثناء الحذف كثير ويجوز بقله الاتیان بالهمزه وأما في الابتداء فالحذف لازم هاتان اللفظتان الوليان الثانية والثالثة والرابعة أمر وسأل قال كسابقتيهما إلا أن الأكثر في درج الكلام إعادة الهمزة كسابقتيهما أي من حذف الهمزة إلا أن الهمزة ستحذف من أمر وهي فاء الكلمة ومن سأل وهي عين الكلمة تصير مر على وزن ماذا مر بعد حذف الفاء عل وسأل في الأمر تقول سل تقول سل حذفت الهمزة والهمزة هي العين فتكون على وزن ماذا على وزن فل على وزن فل لأن العين حذفت. قال كسابقتيهما إلا أن الأكثر في درج الكلام إعادة الهمزة. فمثال حذفها في الابتداء قوله تعالى سل سل بني إسرائيل وقوله عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها في الابتداء. نعم تحذف سل مره وقوله مروا أبا بكر فليصلي بالناس ومثال إثباتها في الدرج قوله تعالى واسألهم عن القرية وقوله وأمر أهلك بالصلاة يجوز وسلهم عن القرية ومر أهلك بالصلاة يجوز لكن الأكثر ابقاء الهمزة في الدرج كسابقتيهما في ماذا في الحذف من دون قول قولي في امر وسال كسابقتيهما معناها انهما تحذف همزته همزتهما من صيغه الأمر دون صيغه الماضي ودون صيغه المضارع بل من صيغه الأمر نعم هذا شيء وايضا كسابقتيهما في انه في الابتداء تحذف يلزم الحذف والتزم الحذف، لكن الفرق بين, ها بين هاتين ولتين قبل قبلهما أن هاتين أمر وسأل في درج الكلام الأكثر الاتيان بالهمزة ومر وأخذ وأكل في درج الكلام الأكثر حذف الهمزة أما في الابتداء فحكمهما واحد نعم وأما في الدرج فأخذ وكل تحذف همزتهما كثير الاكثر الأكثر الهمزه الهمزة في ماذا في درج الكلام أما سال سأله وأمر في درج الكلام تعود الهمزة أو تبقى الهمزة تقول وسألهم عن القرية وأمر اهلك بالصلاة فإذن تحفظ هذه الأربع الآيات مثلا خذوا ما آتيناكم كلوا من رزق ربكم طيب سل بني إسرائيل مره والحديث مره فليراجعها هذه في الابتداء تكون بحذف الهمزة من الأربعة الألفاظ وفي الأثناء فخذها بقوة وكلوا واشربوا واسألهم عن القرية وأمر أهلك بالصلاة في الابتداء في الأثناء الأكثر في فخذها بقوة وكلوا واشربوا الحذف والأكثر في وسألهم عن القرية وأمر أهلك بالصلاة الأكثر, الأكثر إبقاء الهمزة ثالثا رأى وهي اللفظة الخامسة من الألفاظ الستة قال والحذف للهمزة هنا في صيغة المضارع والأمر فإن قياس مضارعها هي يرأى رأى على وزن فعل رأى كما تقول سعى يسعى كما تقول كذلك أيضا أبا يأبى رأى يرأى كان هكا كان القياس أن تقول يفعل يرأى على قياس غيرها قال والحذف للهمزة هنا من صيغة المضارع والأمر فإن قياس مضارعها يرآ فحصل نقل للحركة إلى الراء الحركة في يرآ نقلت إلى الراء وحذف للهمزة حذفت الهمزة فقيل ماذا يرى فيرى على وزن ماذا إذن بعد أن حذفنا الهمزة والهمزة هي العين يرى على وزن ماذا يرى على وزن يفل لأن العين ماذا العين محذوفة يرى على وزن يفل قال وحذف للهمزه والأمر منه الامر منه ره وقياسه ارأى افعل كما تقول اسع ارأى على وزن افعل يعني واللام محذوفه فتصير على وزن افعى لأن اللام محذوفة للجزم فالقياس إرأى فحصل ما تقدم ما هو الذي تقدم؟ نقل حركة الهمزة إلى الراء ثم حذف الهمزة فقيل ماذا؟ إرأى هل, هل نحتاج إلى الهمزة هذه؟ همزة الوصل همزة الوصل لا نحتاج إليها لأنه ماذا قد تحرك الساكن الذي توصلت إلى النطق به وهو الراء فنستغني عن همزة الوصف تبقى اللفظة على حرف وحيد وهو الراء وهل إذا بقي فعل الأمر على حرف, على حرف وحيد وأردت أن تنطق به وحده فلا بد وجوبا من الاتيان بهاء السكت لأنه يكون حرف ابتدأت به وحرف وقفت عليه الحرف الذي وقفت عليه ليس هناك حرف موجود هنا فتأتي بهاء السكت فيقال ره فيقال ماذا ره فهذه الهاء هي هاء السكت وليست هاء المفعول به ولهذا يسأل هذا السؤال كثيرا ما هو فعل الأمر من راى ما هو فعل الأمر من الفعل رأى فتجد الناس يغلطون في هذا كثيرا واكثر واللفظ وال... وال... الدارج على لسنه الناس ان الامر ماذا ارا ارا وهذا خطا لماذا لانهم ابقوا همزه الوصل مع عدم وجود الساكن الذي يتوصل بها الى النطق اليه إلى النطق به فلا حاجه يقال رأ لكن لا يمكن النطق بحرف بفعل الأمر وهو على حرف واحد إلا بضميمة هاء السكت فتقول ره قال والأمر منه ره وقياسه إراء فحصل ما تقدم ذكره فاستغنى عن همزه الوصل ووتيه بهاء السكت وهي عنها هنا أي لما بقي لما بقي حرف الأمر على حرف واحد لازمة لبقاء الكلمة على حرف واحد السبب أن الكلمة أن اللفظة بقيت على حرف واحد فلا يستطيع النطق به لأن أقل ما يمكن أن ينطق به هو أن يكون على حرفين حرف تبتدئ تبتدي به وحرف تقف عليه أما حرف واحد تبتدي به وتقف عليه فهذا لا تستطيعه اللفظة السادسة والأخيرة قال رابعا أرى أرى من قولك أرى زيد عمرا الكتابة ومن قولك أرأت زيدا عمرا فاضلا أرى الفعل رأى يتعدى إن كانت الرؤية بصريه يتعدى إلى مفعول واحد وإن كانت الرؤية قلبية يتعدى إلى مفعولين رأيت عمرا فاضلا أو تقول رأى نعم رأى زيد عمرا فاضلا ما معنى رأى زيد عمرا فاضلا أي علمه فاضلا علمه ماذا فاضلا رؤيا قلبية فبدخول الهمزة وهي تشمى... التي تسمى التي تسمى همزة التعدية بدخولها يتعدى الفعل رأى إلى ثلاثة مفاعل فتقول أرى خالد زيدا عمرا فاضلا أرى خالد خالد فاعل أرى زيدا مفعول أول عمرا فاضلا ثاني وثالث فأرى هذه ما أصلها؟ قال أرى من قولك أرى زيد عمرا الكتابة هذا من رؤية البصرية وقولك أرى أريت زيد عمرا فاضلا هذه الرؤيا القلبية في قوله أرى زيد عمرا الكتابة أرى أصلها قبل دخول الهمزة راء البصرية وأريت زيدا عمرا فاضلا أصرها قبل دخول الهمزة راء العلمية رأى زيد عمرا فاضلا ولهذا مثل بمثالين ليق... ليقول لك لا فرق في ارى هذه أن تكون بصريه أو قلبيه قال أرى هي الفعل راء بزيادة همزة التعديه فأصلها أرأى رأى بزيادة, بزيادة الهمزة أرأى مثل ذهب بزيادة الهمزة أذهب أرأى مثل كذلك أيضا عطى بزيادة الهمزة أعطى رأى أرأى فبزيادة الهمزة تصير على وزن أفعل بزيادة الهمزة تصير على وزن أفعل قال على وزن أفعل كما تقول ذهب وأذهب وفشى وأفشى وقياس المضارع مثل يذهب يفشي يعطي والأمر أرئي فحصل ما تقدم يرئي ما الذي اولا في أرآ ما الذي حصل في أراء لكثره الاستعمال نقلت حركة الهمزة إلى الراء وحذفت الهمزة فقيل أرآ يرآي نقلت كسرة الهمزة إلى الراء وحذفت الهمزة فقيل يوري نقلت كسرة الهمزة إلى الراء الساكنة وحذفت الهمزة فقيل أري فحصل ما تقدم من النقل والحذف فصارت أرى ويري وأري وهذا الفعل والذي قبله مهموزان باعتبار عين الكلمة وناقصان باعتبار لامهما باعتبار لامها الفعل رأى باعتبار العين همزة فهو مهموز وباعتبار أن أخره حرف علة فهو بناقص قال تنبيه ذكر هذه الكلمات الست في هذا الفصل استطراد والاستطراد معناه ذكر الشيء في غير موضعه لعلاقة ذكر الشيء في غير موضعه لعلاقة فهذا في غير موضعه لماذا؟ لأن الكلام هنا في الحذف الذي تسبب, تسبب أو الذي حصل بسبب دخول الضمير وهذه الحذوفات في الكلمات الست ليست بسبب الضمير وإنما بسبب كثرة استعمال لكن لعلاقة الحذف دخلت هذه الستة الألفاظ وإن لم تكن حذفا بسبب دخول الضمير قال ذكر هذه الكلمات الست في هذا الفصل استطراد لأن الحذف وقع من غير أن يكون الاتصال الضمير به علاقة والله أعلم فإذا ما هي ما الذي جعل المصنف يذكر هذه الست الكلمات مع أنها ليست بسبب الضمير الجواب هو مطلق الحذف مطلق الحذف الحذف من هذه الألفاظ وإن كان بغير ضمير فلما شاركت لما شاركت الفعال التي تحذف الأفعال الناقصة والجوفاء شاركتها في مطلق الحذف أدخلها وأوردها في هذا الباب قال رابعا المثال وهو قسمان يا يائي نحو يسرى وووي نحو وعد وحكمهما كالسالم ولذا سمي هذا النوع مثالا المثال من قسم من المثال من قسم المعتل ما كانت فاؤه أو ما كانت ما كان فاؤه ماذا حرف عله ما كان فاؤه حرف عله ياءا او واواا ياء مثل يسرا وواواا مثل وعد ما حكمه عند اتصال ضمائر الرفع به او تاء التانيث الساكنه حكمه كالسالم كالسالم لماذا قيل للسالم سالم لأنه يسلم عند اتصال هذه به ولماذا قيل للمثال مثال لأنه ماثل السالم في سلامته عند اتصال هذه الضمائر به قال نحو عدى وحكمهما كالسالم ولذا سمي هذا النوع مثالا لمماثلته السالم في أحكامه وجريه مجراه قال وتقدم لك في باب الحذف أن المثال الواوي تحذف واوه في المضارع والأمر بشرطه المتقدم يعني إذا وقعت الواو بين عدوتيها لكن ذاك الحذف حين وقعت بين عدوتيها ليس بسبب اتصال الضمائر وإنما بسبب وقوع الواو بين ياء مفتوحة وكسرة لازمة في فعل قال وتقدم لك في باب الحذف أن المثال الواوي تحذف واوه في المضارع والأمر بشرطه المتقدم في باب الحذف فتقول في المضارع يعد وفي الأمر عد والحذف واقع من غير أن يكون الاتصال الضمير به علاقة فلا يشكل عليك إذا قال لك قائل كيف يقال عنه مثال ماثل السالم في عدم الحذف وهو يحذف في يعد تحذف الواو في يعد وفي عد فالجواب أنه ماثل السالم في عدم حذف لامه أو عينه عند اتصال الضمائر به بسبب اتصال الضمائر به أما حذف فائه بسبب وقوعها بين ياء مفتوحة وكسرة لازمة فليس الكلام على هذا فهذا شيء آخر من دون علاقة ضمير قال خامسا الأجوف خامسا الأجوف ما هو ضابط الأجوف؟ كانت عينه ماذا حرف علة قال اعلم ان هناك ثمانية اوزان تصح فيها العين من الاجوف ويكون حكمها كالسالم ونذكر هنا امثلتها مع ملاحظة التمثيل بمثالين لكل وزن احدهما للواوي والاخر لليائي الا الوزن الثامن فليس لليائي فيه مثال لانه داخل تحت الاعلال والأمثلة هي يعني هذه الأمثلة تحفظ هذه الأمثلة تحفظ وهذه الأمثلة لا يحصل لها الإعلال الذي سيأتي في باب الأجوف الإعلال الذي سيأتي في باب الأجوف لا يحصل لهذه الأمثلة ما هذه الأمثلة قال قال لأنه داخل تحت قال اعلم أن هناك ثمانية أوزان تصح فيها العين من الأجوف أي لا تعل في الماضي ويكون حكمها كالسالم ونذكر هنا أمثلتها من يأتينا بمثال أولا للأجوف مثال للأجوف الذي عينه حرف علة مثال قال مثال آخر باع مثال ثالث صام مثال رابع كال خاف هاب عينه وعلت أم سلمت وعلت قلبت ماذا قلبت ألفا لكن عاويرا عاويرا عينه عينه سلمت أم علت صحت أم علت صحت إذن هذه الأوزان التي ستأتي العين صحت فيه ولم تعل لم تعل العين فاذا لم تعل العين في الماضي لم ت... اذا لم تعل العين في الماضي صحت في الماضي تصح عند اتصال الضمائر بها تستصحب الصحه واذا علت في الماضي تستصحب الاعلال اقرب لك بمثال فما اقول لك قال عند اتصال ضمير الرفع ماذا تقول ماذا تقول قلت ماذا حصل الذي حصل حذفت العين قلت قال قلت العين التي هي الالف المنقلب عن الواو أحذوف في قلت لكن عاور تقول عاورت صحت في الماضي في صحت في الماضي تصح في ماذا عند اتصال الضمير بها وعلت في الماضي تعلو عند اتصال الضمير بها هذا المقصود هذه الأوزان الثمانية سمعت من العرب صحيحة قبل اتصال الضمائر بها فبقيت على صحتها عند اتصال الضمائر بها سمعت صحيحة قبل اتصال الضمائر بها بقيت صحيحة بعد اتصال الضمائر بها أما غيرها تعل قبل اتصال الضمائر بها بنوع من أنواع الإعلال قلب أبدال وكذا فتعل عند اتصال الضمائر بها بنوع آخر من حذف وغيره واضح؟ طيب هذه الأوزان ما هي؟ قال ونذكر هنا أمثلتها يعني مثلا الذكر المثال أحسن من ذكر الوزن لأننا لو تنا بالوزن نقول فعل وفاعل وتفاعل وفعل وتفعل وفعل وفعال نعم وفعل فعل لأتينا بالأوزان سنحتاج مرة أخرى إلى أيضا الاتيان بمادة بأمثلة لهذه الأوزان لكن نأتي بالأمثلة وأنت قد عرفت كيف تزن المثال فستعرف الوزن من خلال عرفة المثال قال ونذكر هنا مثالتها مع ملاحظة التمثيل بمثالين لكل وزن أحدهما للواوي والآخر للليائي إلا الوزن الثامن فليس لجائي فيه مثال لأنه داخل تحت العلال أي لم يصح الجاي بل أُعِلَّ، والأمثلة هي عَوِرَةٌ وغِيِّدَ على وزن ماذا؟ إذن الوزن فعلاء، الوزن فعلاء، من أمثلته الدال على العيوب أو الدال على الأمور الحلا أو كذا؟ أنه ماذا تصح فيه الواو؟ عَوِرَةٌ غِيِّدَ غيدة اي صار ذا ماذا غيدة ذكرناها في الأخير لا بنذكر غيدة في الأمثلة طيب أعطنا القاموس يا فتح عاور وغيد وحاول وبايع وتفاوت وتزايد وهونا وزينا وتسور وتصيد وعور وبيض وعور وبيض وازدوج وانظرها مفصلة في درس التصريف لمحمد وحيندين صفحة 163 إلى 164 صفحة 162 إلى 164 ومنه جل استفادتي في هذه المباحث مباحث الأفعال من أكثر ما نقلته ورتبته من كتاب دروس التصريف فهو كتاب كتاب مهم في هذا الباب دروس التصريف لمحمد محي الدين نعم وكان عزم أن, يأتي أن يخرج ثلاثة أجزاء ما يتعلق بالأفعال وما يتعلق بالأسماء وما يتعلق بالمشترك لكن الذي خرجه هو دروس التصريف المتعلقة بالأفعال فلا أدري هل خرج القسمان الآخران أم لا في القاموس المحيط في مادة غيدة قال غيدة كفرحة ما لتعنقه ولا نتعطافه والغيداء المتثنية لينا الغيداء في وصف النساء المتثنية التي تتعطف وهذا وصف مدح وغزل في النساء وليس هو كذلك في الرجال فغيد مالت عنقه والغيداء المتثنية لينا نعم وقد تغايدت والأغيد من النبات الناعم المتثني والمكان الكثير النبات والوسنان المائل العنق قال له أغيد نعم والاغيد من الشباب أوله والغادة الغادة المرأة الناعمة اللينة البينة الغيد والشجرة الغضة وغيدي غيدي غيدي أي عجل غيدي غيدي اعجل الشاهد أن غيد معناه مالت عنقه ولا اعطافه ما لتعنقه ولانت أعطافه كما في القاموس قال وما عدا تلك الأوزان ما عدا تلك الأوزان الثمانية فينقسم إلى قسمين ونرخصه فيما يلي هذا يأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نعم إز دوجة على وزن إف تعالى نعم إف تعالى احنا نعم ازدوج على وزن افتعال احسنت والتأمدلت دالا ازدوج على وزن افتعال من الواوي ولم يذكر قصيمه من اليائي لأن اليائي يعل لأن اليائي يعل احسنت بارك الله فيك نكتفي بهذا في درس اليوم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك